فصلن وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللذات والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لامرين احدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه والامر الثاني كمال محبته واستفراغ الوشي في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء وكل عاقل يعلم أن اللذات بحصول المحبوب بحسب قوة محبته فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب اكمل فلذة من اشتد ظمؤه بادراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه باكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة ارادته ومحبته وإذا عرف هذا فلذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا اعقبت الما اعظم منها أو منعت لذة خيرا وأجل منها فكيف إذا اعقبت اضمر اعظم الحسرات وفوتت اعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا اعارت على لذة عظيمه دائمة مستقره لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما وهي لذة الاخره ونعيمها وطيب العيش فيها قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وأبقى وقال السحرة لفرعون لما امنوا فقدما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خيض وأبقى والله سبحانه خلق الخلق لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وأما الدنيا فمنقطعه ولذاتها لا تصف أبدا ولا تدوم بخلاف الاخره فان لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وعلم وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين مع الخلود ابدا ولا تعلم نفس ما اخفى الله لعباده فيها من قرة اعين بل فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فاخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر واذا عرف ان لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيله إلى لذات الآخرة ولذلك خلقات الدنيا ولذاتها فكل لذة اعانت على لذة الآخرة واوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب ايصالها إلى لذة الاخره إذا عرف هذا فاعظم نعيم الاخره ولذاتها النغر إلى وجه الرب جل جلاله وسمع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا فوالله ما اعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر إنه إذا تجلى لهم وراوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه واسال كنزه النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الامام احمد مرفوعا كان ان سيوم القيامه لم يسمعوا القران إذا أصمّ من الرحمن كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك واذا عرف هذا فاعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذته هو اعظم لذات الدنيا على الاطلاق وولذته معرفته سبحانه ولذته محبته فإن ذلك هو جنه الدنيا ونعيمها العالي ونسبه اللذات الفانية إليه كتفله في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك فاطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته واللذ ما في الجنه رؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قره العيون ولذات الارواح وبات القلوب ونعم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطعه عن ذلك تنقلب الاماعا وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة الطيبه إلا بالله وكان بعض المحبين تمر به اوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله ومن الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا فيما لا يحب ويعشق ويقول الاخر اوف للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا ويقول الاخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وانت وحيد المفرد غير عاشق ويقول الاخر اسكن الى سكن تلذو بحبه ذهب الزمان وانت منفرد ويقول الآخر تشكل محبون الصبابه ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي فكيف بالمحبة التي هي حياه القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذات ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان الامه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن اذا فقدت سمعها والانف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب إذا خلا من محبه خالقه وبارئه والهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة وما لجرح بميت الالم والمقصود أن اعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل الى اعظم لذة في الاخره ولذات الدنيا ثلاثه انواع فاعظمها واكملها ما اوصل إلى لذة الاخره ويثاب الإنسان على هذه اللذة على هذه اللذة اتم الثواب ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يصيد به وجه الله من اكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه فكيف بنعمة ايمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤيه وجهه الكريم في جنات النعيم النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما اعظم منها كاللذة الذين اتخذوا من دون الله اوثانا موده بينهم في الحياه الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة اذا لقوا ربهم رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبون ولذات أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها اعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به الى هلاكه قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيديم متين قال بعض سلف في تفسيرها كلما احدث ذنبا احدثنا لهم نعمه حتى إذا فرحوا بماوت اخذناهم ماتا فإذا هم بيدسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات أيحسبون أنما انما نمدهم به مما ولينا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وهذه اللذات تنقلب اخرا الاما من اعظم الالام كما قيل ماءرب كانت في الحياة لاهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا انه الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا الالم ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها وهذا القسم هو الذي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل له يله به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته امراته فانهن من الحق فما اعلى على اللذات المطروبه لذتها فهو حق وما لم يعن عليها فهو باطل فصل فهذا الحب لا ينكر ولا يذم بل هو أحمد انواع الحب وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نعني المحبه الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوت لا يحصيه الا الله فبين محبه الخليلين ومحبه غيرهما ما بينهما فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقار التكاليف وتسخيل البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لها محبه الصور المحرمه واذا بلت الصدائر يوم القيامه كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سيرت حب يوم تبلس السرائر وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب وكذلك محبه كلام الله فإنه من علامه محبه الله وإذا اردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذادك بسماعه اعظم من التذاد اصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم فانه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما قيل إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تاملت ما فيه من الذي ذي خطابي وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غايته مطلوبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود اقرا عليه فقال اقرا عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري فاستفتح وقرا سوره لسي حتى اذا بلغ قوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فرفع رأسه فاذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء وكان الصحابة اذا اجتمعوا فيهم ابو موسى يقولون يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرؤ وهم يستمعون فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذه والحلاوه والسرور أضعف ما لمحب السماع الشيطاني فإذا رايت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الابيات دون سماع الايات وفي سماع الالحان دوزنا سماع القرآن وهو كما قيل تقرا عليك الختمه وانت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل النشواني فهذا من اقوى الادله على فضاغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبه سماع الشيطان والمغرور يعتقد انه على شيء ففي محبه الله وكلامه ورسوله اضاف واضاف ما ذكر ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه بل لا حب على الحقيقة انفع منه وكل حب سوى ذلك باطل ان لم يعن عليه ويشوق المحب اليه فصل واما محبه النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله وقال بتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكن للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو الموده المقترنه بالرحمه وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم اهديكم صُنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن ابيه قال اذا نظر إلى النساء لم يصبر وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه را امراه فاتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا را احدكم امراه فعجبته فلياتي أهله فإن ذلك يرد ما فيه نفسه ففي هذا الحديث عده فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداواه الاعجاب بالمراه المورث لشهوتها بان فعل الادويه وهو قضاء وطره من اهله وذلك ينقض شهوته لها وهذا كما أرشد المتحاب بين الى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرфуعا لم يرى المتحاب بين مثل النكاح فنكاح المعشوقه هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا وبه تداوى داوود صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما اينما تزوج المراه وضمها إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا واما قصه زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فارقها ولا بد خاف في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد وخشى مقاله الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه فانه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة والرب تعالى يريد أن يشرع شطعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها ي لبها لنفسه فجاء زيتون واستدار الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما انا بصانعة شيئا حتى اوامر ربي وقامت إلى محرابها فصلت فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه وعقد النكاح له فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زويناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها فكانت تفخر على النساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول انتن زوجكن اهالي كن وزوجني الله من ثوق سبع السماوات فهذه قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبيب إليه النساء كما في صحيح من حديث انس عنه صلى الله عليه وسلم حبيب الي من دنياكم النساء وطيب وجعلت قره عيني في الصلاه هذا لفظ الحديث لما يرويه بعضهم حببا الي من دنياكم ثلاث زاد الامام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن وقد حسده اعداء الله اليهود على ذلك وقالوا ما همه الا النكاح فرد الله سبحانه على رسوله ونافح عنه فقال أم يحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتايناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله ابراهيم امام الحنفاء كان عنده ساره اجمر نساء العالمين واحبها جرى وتزوج بها وهذا داوود كان عنده 99 امراه فاحبت تلك المراه وتزوجها وتزوج بها فكمل المئه وهذا سليمان ابنه وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امراه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احب الناس اليه فقال عائشه وقال عن خديجة إني رزقت حبها فمحبه النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس الخير هذه الأمة أكثرها نساء وقد ذكر الامام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولا جارية كان عنقها إبريق فضه قال عبد الله فما صبرت ان قبلتها والناس ينظرون وبهذا احتج الامام احمد على جواز الاستمتاع من المسبيه قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الامه المشتراه والفرق بينهما أنه لا يتوهم في ساخ الملك في المسبية بخلاف المشتراه فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بآمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بان تتزوج به فابت وذلك في قصة مغيث وبريره فانه راه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه فقال لها لو راجعتيه فقالت اتامرني يا رسول الله قال لا انما أشفع فقالت لا حاجه لي به فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني الحب وقال قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق الى معشوقهم الجائز وصلهن كما تقدم من فعل ابي بكر وعثمان وكذلك علي اتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له قصتك قال لست سارق ولكني اصدقك تعلقت في دار الرياحي خوده يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن منظر اذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طلقت الدار من حر مهجتي اتيت وفيها من توقودها الجمر تبادر اهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القطر والاسر فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال المهله بن رياح نسمح له بها فقال يا امير المؤمنين ساله من هو فقال انه هاس ابن عيينة فقال خذها فيلك واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها وذكر الزبخشري في ربيعه ان زبيده قرأت في طريق مكة على حائط اما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلل هم عن ذاهب العقل له مقله أما المعاق قريحة واما الحشف النار منه على رجل ندرت أن تحتال لقاء لهما عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينما هي بالمزدلفه ان سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم انه قالهما في بنت عم الله ندر اهلها لا يزوجوها منه فوجهت هذا الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه وإذا المرأة اعشق له منه لها فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما انا بشيء اسر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتاه قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتهابان فكتب الغلام لها يوما ولقد رأيتك في منامك انما اعطيتني من ريقك البارد وكان كفك في يدي وكاننا اثنان جميعا في فراش واحد فتفيقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي فاجابت الجارية خي رأيت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم حاسدي إني لا أرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي وأراك بين خلاخي ودمارجي وأراك فوق درائي ومجاسدي فبلغ ذلك سليمان فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته وقال جامع ابن مرخيه سالت سعيد بن المسيب مفتي مدينه هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب انما تلام على ما تستطيع من الامر فقال سعيد والله ما سالني أحد عن هذا ولو سالني ما كنت اجيب إلا به فعيش النساء ثلاثة أقسام عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل لامرأته وجاريته وهذا العشق نافع فانه ادعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح واكف للبصر والقلب عن التطلع الى غير اهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس وعشق هو مقت من الله ومعد من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فمبتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وبعد قلبه عنه وهو من اعظم الحجب القاطعه عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبه المردان وهذه المحبه هي التي جلبت على قوم لوط ما جبلت فما اتوا الا من هذا العشق قال الله عز وجل العمرك انهم في سكرتهم يعمون ودواء هذا الداء الدوي الاستعانه بمقلب القلوب وصدق اللجوء إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الالم الذي يعقبه هذا العشق واللذات التي تفوته به فيترتب عليه ثوات اعظم محبوب وحصول اعظم مكروه فإن اغدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازه وليعلم أن البلاء قد أحاط به والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك كعشق من وصفت لهم رأة جميلة أو رأها فجاه من غير قصد فاورثه ذلك عشقا لها ولم يحدث لها ذلك العشق معصيه فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه ولا انفع له مدافعته والاشتغال بما هو انفع له والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعه هواه وايثار مرضات الله وما عنده فصل والعشاق ثلاثه اقسام منهم من يعشق الجمال المطلق ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله او لم يطمع ومنهم من لم يعشق من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول اليه وبين هذه الانواع تفاوت في القوة والضعف فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد وله في كل صورة جميله مراده يومًا بحذوة ويومًا بالعديب ويومًا بالعقيق ويومًا بالخليصاء وتارة تنتحي نجدًا وأونة شعب العقيق وطورًا قصر تيمائي فالهدى اسواسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل يهيم بهذا ثم يعشق غيظه ويسلاه من وقته حين يصبح وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وادوم محبه له ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعه في واحد وتقسم الأولى ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصل وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله اعقل العشاق واعرفهم وحبه اقوى لأن الطمع يمده ويقويه فصل وأما حديث من عاشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد انكره حفاظ الإسلام عليه قال ابن عدي في كامله هذا الحديث أحد ما انكر على سويد وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وابو الفرج ابن الجوزي وعده في الموضوع في الموضوعات وانكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال أنا اتعجب منه قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما منقوفا عليه فالغلط سويد في رفعه قال محمد بن خلف بن المرزبان حدثنا ابو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك فاسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يسأل عنه يسال عنه فلا يرفعه ولا يشبه هذا كلام النبوة واما روايه الخطيب له عن الازهري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبه بن الفضل حدثنا احمد بن محمد بن مسلوخ حدثنا سويد حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه مرفوعا فمن أبيان الخطا ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشه مثل هذا عند من شم ادنى رائحه من الحديث أدركنا نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا حدث به عنها عروة ولا حدث به عنه هشام قط وأما حديث ابن ماجه عن عبد العظيم بن أبي حازم عن علي بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكتب على ابن ماجهون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضعين وقد كرهه ابو الفرج من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقوب نعيس من ولد عبد الرحمن بن عوف العناب بن ابي نجيح عن مجاهد المروعه وهذا غلط قبيح ان محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي وفاته سنه 2730 فمحال ان يدرك شيخه يعقوب بن ابي نجيح لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن ابي نجيح والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الروايه ذكره ابو الفرج في كتاب الضعفاء وكلام حفاظ الإسلام في انكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشان وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح اليه ولا من عادته التسهل والتسامح فانه لم يطنف نفسه له ويكفي ان ابن طاهر الذي يتساهل في احاديث التصي التصوفي ويروي منها الغث والسمين والمنخنقه والمنقوده قد انكره وحكم ببطلانه نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه وقد ذكر ابو محمد ابن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال كثير الهوى لا عقل ولا قود ورفع اليه بعرفات شاب قصار كالفرخ فقال ما شأله قالوا العشق فجعل عامه يومه يستعيد من العشق فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد اما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحريقه والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الاثر عن ابن عباس على الدوله يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف ل لله ويكتم لله وهذا لا يكون الا معقدات على معشوقه وإيثار محبه الله وخوفه ورضاه وهذا من احق من دخل تحت قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنه هي الماوى وتحت قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فنسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه